أولئك في ضلال مبين الله نزل أحد سَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَةٌ يَتَقُّ الشَّاعِرُ مِنْ وُجُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ ثُمَّ تَدِينُ وُجُودُهُمْ وَقُدُورُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِي يَسْعَى والعذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنت غَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ بِفَاتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمْ رَبُّهُمْ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ دُنيا ولا عذاب الآخرة أكبر له وَأَنقَذَ ضَرَبَ النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَنْ زَعَمَ لَعَنَهُ يَتَكَرُّون قُلْ اي وادٍ لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء شَكِيٌّ وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ أَلَيْسَ تَوِيَانِ مَسَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ اكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُ مَيِّتٌ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ